ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك مهنة الحدادة مهنة الحدادة هي من المهن القديمة والتقليدية كان الإنسان يصنع بالحديد المواد الحادة كالسكين وكذلك في الماضي اهتم الحدادون بصنع السيوف والدروع والسلاسل الحديدية وغيرها وفي هذه المهنة الحدادون يتحملون الكثير من الصعوبات فمثلا ثقل وزن المواد الخام والإرهاق الشديد وقضاء ساعات طويلة في العمل كلها من هذه الصعوبات على الرغم من صعوبة هذه المهنة ما زال يعمل الكثير من الناس فيها